بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليار عشر والشعب والوتر والليل إذا يس هل في ذلك قسم له حجر ألم تر كيف فعل أردتك بعاد رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر في الواد وفرعون للأوتاد الذين قروا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصد عليهم ربك شوط عذاب إن ربك لفي فأما الانسان اذا ما ابتلاه ربه فعقرناهه ونعناهه فيكون رضييذكرنا وأما اذا امسلاه فقدر عليه السقم فيقول ربي أهانا كلا بل لا تقرون اليتيم ولا تحاقون على طعام المشكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حفا جما فلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجاء يومئذ في جهنم يومئذ يتذكر الإنسان عن له الذكرات يقول يا ليتني فتنت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يُحِق وذاقه أحد يا أيتها النبض المطمئن ترجع إلى ربك راضيا مرضيا ودخلي في عبادي ودخلي جسم